وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علمه ويتبع كل شيطان مريدا كتب عليه أنه ما تولاه فإن له يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إركتم في ريب من البعد فإن فَإِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرْدَى إِلَى أَرْضٍ لِلْعُمْرِ لِكَيْلَ لِكَيْلَ يَعْلَمَ مِنْهُ بَعْدِ عِلْمِ شَيْءٍ وَتَرَنَّ أَرْضَهَا مِدَّةٌ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ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 مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى ولا كتاب وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ لا يعوق فيني يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونديقه يوم القيامة ونديقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن, أصابته فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه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 هان يدخل الذين آمنوا وعمن الصالحات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها إن الله يفعل ما يريد 난 كان يظن ان لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِنَّ السَّمَاءَ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَلْيَأْذُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الذين آمنوا والذين قالوا والصابئين والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا إن الله يقسم بينهم يوم القيامة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 والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من ومكرم وَمَن يُهْنِي اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ وَمَن يُهْنِي اللَّهَ فما له مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَثْخَرُ مَا يَشَاءُ الله, الله. هذان خصمان في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم تياب من النار. هذان خصمان في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم تياب من النار. هنا كفروق قطعت لنا ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم قطعت لنا ثياب من نار يصب من فوق يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطولهم والجنود يُصَهَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُنُودَ وَلَهُمْ نَقَامِعٌ مِنْ حَديدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِدُوهُ فِيهَا أُعِدُوهُ فِيهَا وَذُوقُ عذاب الحريقَ وَذُوقُ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذنبه ولونه ونباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم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 يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكنوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم واللي قضوا تفتهم واللي يفون ذرهم واللي يطوفوا واللي يطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عاد ربي وأحنتنكم الأعوام إلا ما يطلع عليكم فجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حُنَفَى لِلَّهِ حُنَفَى لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَعِهِ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ على ما رزقهم من بهيمة الأعناق، فإلهكم إله واحد، فله أسلم وبشر المخبتين، الذين إذا دخل الله وجدت خنوبهم، الذين إذا دخل الله وجدت خنوبهم، والصابرين على ما أصابهم. والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدنه جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليها صواث فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لي أن الله لحومها ولا ولدمائها ولكن التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن ان الله لا يحب كل خوانك فور ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله ان الله لا يحب كل خوانك فور للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصلهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا, إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت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 فَكَأيِّ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ على عَلَى عُرُوْشِهَا وَبِأَرِمْ مُعَطَّلَتِهَا قَصْرِ الْمَشِيدِ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانُهُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارًا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 إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الغال مين لفيشق قلوب بعيد وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به ف... وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغدا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك لي الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة عيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك فأولئك لهم عذاب مريع. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله لسفا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخننهم مدخرين يرضون وإن الله العليم حليم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 إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله له ما في السماء والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار, النار وعدها الله الذين كفروا وما المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخنق ذبابا لن يخنق ذبابه ولو اجتمعوا له وان ينسبهم الذباب شيئا لا يستقدرون منه ضن فالطانب والمطنب ما قدر الله حق قدره إن الله قويٌ عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله إن الله قويٌ عزيز الله يصرف من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير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 اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعما المولى ونعما النصير